ل س م الله الرحمن <تصفيق> الرحيم لفضيله ر الدكتور محمد ر ا ت م ا د ن ا ب ل س ي Grazie. إ ث ض ا م ا ت ب ي ن ا موسوعه ا ل ن ر و ل س أ ل ك ن ع ي و م الاسلاميه ينفذر وقرة في وفي أ م و ف ي أ ر و ا ح ن ا وفي و أ ل ن ا وفي ب ل ن ا و ف ي ل ن ا وفي ل ع ل ل ألف بين ق و ب ن الاسلاميه و أ ص ح بيننا واهدنا ا س you、mm -hmm. موسوعه النابلسي للعلوم ا نشكو إ ل ي ك ك ت ا ف ر ا ل ف ت ت ن و ع ا م ي ه و اسماء ل الله الحسنى ل ا